يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقيد أو قهر العبين ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انا احببنا صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق القلب واعب ما فهبنا يوم الفزع الاكبر لاي منهم فانك تعلم ان ما أحببناهم الا فيك يا ارحم الراحمين مثل خجر قا اورغس اصحز وزوذ زبثن قوم تميم دارين الدار اوراガス اصحاب ان کی نہ ہی کریس اور اسان کہتے اللہ سبحانہ تعالی او تمیم دارجو انا شو قبيلۃ الرحمل القحطانيه عن بلاد اليمن السعيده قحطانيه بالابرب قتلا اي يمن الدروه تشوق بعد خراب سجل المغرب واستوت على الشام توا يمن ادب قراب جسكيتوا هون اوجس اسا يسكن يا سهل بطاني الاوراق في لا سعاد ومريشت انيلا فحل فريق منها في رملة وهضبه الجولان صوت صوريشت انيلا جولان الاوراق القدس وقريشت انيلا قدس بيت المقدس اكن اوليرسليم ان يقع رسات نيتزار اولب قدس قدس فدعيت حين من وزا صار كي <تصفيق> تونيلى سينكيثو افيديون زمانا تا بيت اللحم منين ام اي لحم لحم زوروقنا اول تشع اللحم من اول قبيله ايش ممكنهسا وبقالتونو صار تونيلى لحم ثم حرف الناس فجعلوها بيت لحم من اول تا خي خيزون بيت لحم ام هنيل عدمت Yaq qawl ki bu goydi nabat khabai tulahmin awra'u wa quds al-filistini alda wa tasalalaham yunabi jiranihim urumufada nabadhum bilmasihiyya walquraysh amadristu haduthin ki halahmi halesh reis hecmi ugot shurays kanila rimlanagum tsotsotsa bosanila masihiyya ay khista as ويا حجوا الى صنمن يدعى اقيس وقام على المشار الهشامي فوقق قاهز شهورا فوقق قاسون له يبيتر يتيق يبيترن اول سو هذا سوى عباده هبل هدينغ حج حوله الينا وقيسر اول قنشوك انله حج حوله انل فوقهز وكان تميم ابن اوس ابن خراجه الداري اللخمي ممن اعترف المسيحية تميم الداري خنتس قالوا لو هب يقال الى عند المسيحيين الدين بوس هرق فيها حتى عد راهب البيت لحم وها المسيحي يجن تسوم تسوم هي هيوكسونيلا راهيبسون اي مغا بيت الله مزو فوبازو يوم عرضت لتميم داري حاجه توفيقهه للمجاوره سوقا رسج بحاجه كادله لتميم خلود بوغ تسو غروسو تلي فقام ال نسحه الاسود فلبسه وشد على وسطه زناره وارخى طرفيه تنجيندر جو عربثا ثاونه تنجريتون بطقس سو بخنوكار يبكونو جيلزون هو قنيله كيبي يو سفاروستي اسكو ثم اعتمرا قلنوساته الصغيره تنجيندر جو هديقا جاماكي سنيلا فلمّا جاء عليه الليل عرض له أمر لم ينساه طول حياته هو شرط بشرته خطه ونغو هي كان لا تصقس تنقساويله استا كده او شلون تميم مدري يشب تكوبت كنت اوقيم بالشام حين بن النبي عليه الصلاه والسلام اورق عليه الصلاه والسلام ليش ترى ما تحتاجوك اني للشام طلعت دجت هاون فخرشت الى اماكن المجااوة القاضاء بعد حاجات فيندثوقليلي لا سج اسبوسة خانلة فد كان الليل عندد صحيقا مزلم نقطاج و بتس سررتلة بث القان والكجو فخزت ن رحبة في نفس الخوفو حقز بابي كانت سنج لتحقي شت فروز ببيبي ما مكان تقوله العرب من الاستعاذة بالجن في أمثال هذه المواقف فاتفط ان في جوار العظيم هذا الوادي الليلة وعربه العدد قنا شيط ابو الحين قرام القاسمه الحين اربعه خطت قلا قراجه بوت معد وخا بوت اربعه الارامي خمسه عربه ساجندر بالحين تنق اني جا تقولني زي هذه احبال حرب الوجو خزاي نسق ودت حلوت وگينوخه اي شيطان مطلق اوتلوگينو هدين احبان الجنسيه ثم اخذت ماجي لارقد فإذا مناد ينادي وانا لا اراه ويقول حرب احج بجوي يقولك ان تجين او جنبي اختي قاصن الرجل واستجر به فان الجن لا تجير احد على الله الله استخونت الله ابي ديل يا هوكي شيطان استخونت ابي ولاريلا شيطان الله استاس كي استخونت ابي ولاريلا شيطان ال دينمو فقلت للهاتف اقسمت عليك بالله اتقول الحق جيت خوتش احد لجيت هرت هاوچست يجي اصل عقيده جه اوا اسبور جونج جه ماشي هيغو شيطان نصقون له جيو قدي الله است احن ار مسا اش اولي قب الله است كون بولش فقال قد خرج رسول الاميين فاسلمنا واتبعناه وذهبك هذا الجن وهرت احمق انلا قازي صالي ثواره يال هستر امان گیلونین هستا خردوگی تسانین شید ابوسل حلا بکروگی قعنن وروميت بالشوهبي العالمين واسلم هي شید ابا دل اورو گریچانلا هاي شید ابيرو انا الله سواحي هبول بو گبرائي ملائكه ابالدا اتوني بو گبرائي ملائكه ابو Raçin Raçin yendey güməti şara kafu şara adam az qəb içünən awaz və ruhat. Udinat obit umm alhuzul eş. Əvərq aləyhissalatu vəsəlam və bu hullet subbi. Edn avulutsinqi askara warum yat bişuhubi heşid abadə la bu hullet subbi gireçənə munavara gəşqəd ilah istəsə istəcəy istan قال تميم دري جاب نتسولگس ابونل سنغي فساكان فساكانت نفس بعد شيئ سدها عدو بتشاند لجندر نفس وقضيت ليلتي استعيد ما قاله الهاتف واتدبره غوچي اسجنت احر غبر ريخه ورسوردو فكر حول اليوم اسلام بوشكينن شهد ادس بوديچ من فكر لوقنجو وجعلت اتذكر ما كنت اقراه في توراته والانجيل عن ظهور النبي جديد عند خضرك اشوز بيبي خليلجيمسا تورات هت اسنج انجيل اسنج سالوليب اقربق نفق زمانه ثا اورغ وقنوجيم فلما اصبحت زاهدته دير الايوب روهم خضوج وقناني أن لا ايوب الابرا تركولده وكان فيه راهب في سن اثق بعلمه وفهمه Həqiqət ki, o anela udiy popxa ju heçəs ulum qiy hev ribit biçün evçi tarçuq qaldı ju worzu alnuste. Yəni xüsusi ha dut emot ahbara çuyut u kanela. فإن هذا النبي يخرج من أرض مكة هذا هو مبارك الله عليه السلام وقاترات السلام وهو يقول لأوارك زوازوقه بشنطقة فبعادر إليه منه السدقات الخيثية والآدلة ولا يسبق أنك أحد إليه إن استطعت دودا بجار لبقني دودا سويشكي لأوارك السدقات الإسلامي خلعت هميم الداري سياب الرهبانية وصحب أخا له يدعى هند واتفقا يقطع طريق بين بيت لحم والمدينه جند ادو قروفو فاسو رتلغي بقني خنينه تميته جندغو هندن اور واتس كي واشنيله يلغورا قنيله نخقي قوتن خار بيت الله المص مدينه الخنروسن اورك عليه صلاه وسلام استنديجو ازي هيست تسبي اسلامي بوسيزه ويقيم بجواره يستخلوتم هم محسونمون احمد حليقه وعندما أخوان المدينة أناحا راحلتهم قريباً من المسجد مدينة الله شهد زمان باشك جندير أدريك أن أرشوه وريش ورانيش غلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجي أورغسطك علينا فحياه الأخوان تحية الإسلامي إيا بواسسة أورغسطه إسلامة تحية كن الله صلى الله وبسلام بك اجي سبح عمت صباحا عمت مساءا او النهار بس ار اولو شيء اسلام ولد او عليه صلاه وسلام على الاسلام دينك السلام عليكم واعلن بين يديه كلمه توحيد وتا دين الله هيك يفكو توحيد الله الله صدينو يعني شلون تاميم مدري اس اورغس علیہ الصلات و السلام الله حسنا منغي حب دردينت اد عن الله رسول وانا اشر في الافاق دره باخت دي الدنيا واخت جي شوز بوگلا قد خلفت ورائي اهل مو وموتني ينسجند النقط هنلا شمس صورتل الله من اورباك ال دا يندر اهلو جي يندر وطن جي يندر عدم جي يندر جي waj'tu li anqada'a ila Allah wa rasulihi fa habli qaryati jibrin tut sigindi padari tabidila jibrin aw rasdwa baytu al-lahma al-buqr iza fataha Allahu ala al-muslimina busraba baza tubaq kharmi khatila wa Dəşələ,请ib-əlavə qəss zat andan this the Prophet STEPHANiy bubble. Duyrən eclis ki, mislые arelad Almaniyna Industry innan al sector chanting, nazoses ki, İlsatı Barıq getirdirdere! İlik나�ım ridexetində поş Órando birazim əzlasikbeti. Seattle mir Tiger tongue-əsədi yeşil drip skal04 boiling tırlanması, an golden termondan ostaqul funkofl highlighterğlu os مغرب الده خنگ مغرب مشرق الده خنگ قرا اولگو با قلوغور دندووت الحصون الشلك تحت الصنابيل خيل المؤمنين حصانا اسرا حسن و صب ابو زو باق اردو جو ورت باق خلي بوك انيله مشرك زابرو وتوالت البشائر الفتح على المدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي جرب جج راشنق اورگسق بچینگو قنیلہ خروگیھا طبق قنین فما تكاد توصف بشاره حتى تهل اخرى سويبه قنین ابو رخم رخ العدو بسندي چگقن خبر بچینو انلا الا ان كانت سنه 15 للهجره انت شو ابلسون هجره حبون بچن عن أي وزو خبر شولق انا جا نتي عجا يا جوش قثا باكم خطو ثا باقين ان تلفون الغرو ركيت هاي غرو سامل تغرو اوتوبوسا غرو دو زمان ات نو خط اسكل ان موتلواتسا انطلواتسا قوالاتسانان بو خبر بو سرواجيني حيث جاء بشير الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب من قائده عمر بن بعد ان تلقى خبر امير المؤمنين عمر بن الخطاب الخ عمرو بن العاص انو قناه ارميجا باشون يبشره باستسلام بيت المقدسي اراقدسان ان ان عمرو بن عاص يت صارو خليب بيت المقدس يبقى قناه يدشل ويخبره على ان يكون خليفة المسلمين عمر بن الخطاب دوره رو وقتهم they stand up and they Brase chair people and they thought they said the حل discovered their friends and they educated lied for salvation l again and they gave everything their choice allows for the first quarter and third cousin bak all these the coach chose comm outer dome nosotros Otsel qabla u aniter bayt u maqdisat qorusun. Filistina qorusun, Yeruşalim alda duray qorusun u ana Nikest Otsel kaqala haladis qorusun. Avarak alay salatu Why should it hurt a lot of people, it would have no hate. Gamowans – Would have a way of paha men, so why should and it would still be actually a gera? – If somebody thinks, if someone was ever selfish but Srrhs illi said, ve him so فلسطين يلدوك بيت المقدس كي هيش اولولدس حب ابي له حرامان سوق فياغي سين جا او عمانا سابا سوقا باشون حبوخه مون هيش گي يده سرقلگ حبولارين اون توراروك خيلي خريستيان اولوجو وخا وقن عمر وقن انو غويخا رضي الله عنه الى ارض فلسطين المحرره وعقد بنفسه لاهلها صلح غصا ينصر ايهون الغرار وعدم ظلم ورفعت على رب القدس رايه الإسلام قد سطلت بشمور خطشين الله على الإسلام والباراقه جوان الله وجلجلت في ربوع الجولان التي تسكنها لخم أصوات الآذان واللخم الأورق أفيله بوك بقال ككل هارت لغي أحز بيكان الله وهنا قام فتاة لخم التميم الداري إلى عمر بن الخطاب كان جواب قراني لاو علوم كاني تميم داري عمر اسحبه المؤمنين ها هو ذا بيت المقدس الله على المسلمين هاليد بيت المقدس الله سراحاني لا بوسر بازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبني جبرين اورغستلجين دي حب جبرين اور روسو قندوق <تصفيق> اني لا اي فداريت ما وهب وهبني الله وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم أورغس القوطي بتن قزيت وبزيد لكنت فقام احد الصحابه وقال ومن يشهد لك بذلك صحاب ازوس وقال زيد ايه اورغس روس ادت كونن ابو نعيه فقال عمر بن الخطاب انا اشهد بذلك جنس نعيه اول عمره حراسه وانفذ الفاروق هبه النبي عليه الصلاه والسلام اورگس تو مقربادر کو وسط قوازنلا لازمت حمیم مدری امز اسلام اسلام بو سنسقت حمیم مدری ان الخ مشکل اورگس مشکل علیہ الصلاه والسلام مشکلت چن فما یک حد یبرحه الا قلیل ده ہسکونیہ مشکلت قادی گوخنالن على خوام اللہ قرانت اتگی چانی له وہ مشکلت دجانی يتلوه انا أليل وأطراف النهاري سردقوات القرآن قتلى الله عليه وسلم حتى جعل يتيم المسحف مرة في كل سبعة أيام القرآن هسه قميل هولي قرآن إلا أنتجاني تصنفه جيجي أنتجاني تصمات القرآن أخذ شغلوه إلا تميم دارياس ووقف نفسه نفسه على خدمة كتاب, كتاب الله تند جيندر قل نفسه من الله تميم دارياسا قرآناتي خدمة تجارة فكان خامس اربعه جمع قران على عهد رسول الله يقول الا اورق قد قرانان ذهبوا رزقوا ازو عن قبله اورق قد احس تامم لا يعدل بها لذته من الدنيا عباده حسق حسله ونال ص راحته الى الوصول واتهزق حلاوه التهجد في الليل هيش امانيلا فادا قبل التهجد كازو مو انسيدي عليه بجسده وروحه جنديرق ققواد جنديرغو روحكو هي تهجدت اوبت اني ليسا والتزم هو اشد التزام يو تهجد بالطرقاقي جانيلا كان إذا أقبل الليل واستلم الناس جنوبهم إلى المضاجع عدمو ريكوتلي جلومي خسا فردقي باشتر ميخشه حب من رقذته يتجرب استاد جو قناني له كفي جور الليله كامل كفيجي حول عليه كفي جور له وعمد الى بين يدي مالك الملوك وره قاعدا كنناق حبش قوشن و قونجيللسي هو وك انيل ادماس دسا بطاطون ادمال قريجان ماثا الله كونغاركتي جيدي ثم يم دي ليلته كلها كلها متهجدا قائما باي القران شيء سردو بوچو انيلسا كاتبالو بوخو الله والقران اهو اكيد جان و فيها ذكر الجنه تاره شوقا اليها تاكيد جزاني قران صلوا بقه الجناش <سؤال> حقا تبتني ايات ارمشه راحت شو شوق عاشق طول <سؤال> الهوى ها الاجنه تلقاه ينس طول ما قران صلوا ماشه الجناش ايات ارمشه فيها ذكر النار ججحت بتني قران صلوا ايات ارمشه ظفره ظفره تانك ان له بجحنم في احشائه هجن جحس فعلى رب كره <تسكت> جند القلقال جاني بو عدنان وصدق حق قوله عز وجل تصر الله نلغس بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حسب الذين اشتروا سيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ام حسب الذين اشتروا سيئات رب اكون سينغريست لغه Yendetsə kuştabi habule bu ger adam azdin avli olarsa yendetsel harilin iman gislura sikq amalge habura adam azr ishon hel iman şura adam azdara şər واستبدت به رهبه من خوف عقابه جيجيخا حين قياسا رحم كان له الله زين يحبز عقابه فما زال يسلي بهذه الايات منذ العشاء الى ان اصفر الفجر بقولك هذا بيكن غصب ايت صلزخا ها ايت 100 ايت انقشكونها روحلك اح روحلك ترج بيشال هم ايت يقولك اني له وكان كلما اعادها استددا استدى نحيبه جزع من هول يوم العظيم وبصل رشق سدني مثل صحي حديثا حين العدي صبق جوخه ويحسقني على حوسق وقد غلب على تميم نوم ذات ليله سوقه الى تميمت لما فلم يقم للتهاجد تهاجد بس يقول تش الهو فعاقب نفسه بان قام سنه كامله لا ينام فيها يندق نفسك قازا تاون سينغاسا شوكو 30 نين ان توراسونا 30 جي چلاو نزيل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تشهد زو نورين عثمان بن عفان خطأ إلى تمام الداريخة ورغس المدينة عثمان بن عفان شهيد عثمان بن عفان فقدر المدينة أسوان, أسوان حزينا على خليفة المسلمين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوان الاول رجرت سعوديا ابوغب غوب و تنيل هسه فشمنخه اورغسوا اصحاب عثمان بن عفان طنين ابا وعاد الى بلادهن حين رجوره النخصا لا هندر خط رضي الله عن حميم الداري العباد سجاد الدفين بمنطقه الجولان الله رزقها كلا تميم الداريه استسخى جينس امر عباده كي حبول شذا جي عمر, جو عمر جول دفين منطقه الجولان شمل دروك سيرك بج جولان ابو الله جي وخرو ونور له في قبره الله سهس حبل نور بج حربك لا واسكنه عاليات الجنان الله سهس جهايد الخاء ازن اسو بشوت على انا Allahsa ostasky Allah ki razı tha ki nite das ki Allah ki razı tha ki nite ki Allah us quwwat ki tarike